ومن يكفر به فاولائك هم الخاسرون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم يا بني إسرائيل التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين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 وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر, أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود وإذ قال إِبْرَاهِيمُ رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهل من الثمرات من آمن منه بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضروه إلى عذاب النار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 يَتَنَوَّعُ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أنت الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَنْ يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا من سَفِهَ نَفْسَهُ ولقد قَدِ في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين إذ قال لن ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني الله اصطفى لكم الدين فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون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 قولوا آمنا بالله وما أُنزِل إلينا وما أُنزِل إلَى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق, وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسفاق وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بإثل ما آمنتوا به فقد اهتدوا وإن تولوا في شقاق فسكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغه الله ومن احسن من الله صبغه ونحن له عابدون قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وياقوب والأسباق كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم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 وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس نرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطو المسجد الحرام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 بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعته هواهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا من الظالمين الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم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 وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون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 بل أحياء ولكن لا تشعرون وننبنونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الصابرين الذين إذا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 فَأُولَئِكَ عَتُوبٌ عَلَيْهِمْ وَلَنَتُ وَبُرْحِمِينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا